إذاعة بوريدا تقدم اللهم لك الفن كله ولك الشكوك كله وإنا الحمد لله الذي أتاكنا من رحمته شهرا رمضان الحمد لله الذي خصه з родини з родини نذكر رجاءاتنا على من الجنه اللهم لقد اعطىك كل احد الاشياء اليك الييمان بك وانقره بك اللهم ما تقتل عثاتنا اطلب الجناتنا انك تفعلنا سيداتنا اللهم واجعلنا من السادقين في سبيل الإكناس واليقين واجعلنا من الشاكرين لآلائك والصابرين على فنائك الناصرين لأوليائك اللهم لا تحرمنا خيرنا عندك بسوء ما عندنا وَمَن يَعْمَلْ مِنْ نَذَرٍ أَوْ فِعْلٍ تَذِلُّ بِهِ الْقَدَمُ اللَّهُمَّ بِالنَّاسِ أَسْأَلُكَ نَصْرًا لَيْسَ بِعَذْرِهِ وَضِغْنًا لَيْسَ بِعَذْرِهِ وَذَمْنًا لَيْسَ بِعَذْرِهِ خَوْفًا وَسَعَادَةً لَيْسَ بِعَذْرِهِ اللَّهُمَّ ظَفِّ لِلْحَاضِرِينَ وَالْقَادِمِينَ Oh ان نلتقي ونا للمسلمين اللهم اجعل شهر ربيع يداه وناكه يا جلال والاكرا ربطوه دي بسم الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد